وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وتكلم الله موسى تكليما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 والى الأسلاط، وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة من أبناء عقب، وأعطينا داود كتابا هو الزبور. إذن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي خاتمة للرسالات. والبخاري في صحيحه ذكر هذه الآية في بدء الوحي في أولي كتاب له من كتب الصحيح باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله تعالى كما أرسل المرسلين الأولين وفي ذكر البخاري لهذه الآية في أول الكتاب شار إلى أن السنة النبوية وحي من عند الله ثم قال الله تعالى مانا ما علينا في أن علمنا. قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وتكلم الله موسى تكليما وأرسلنا رسلا قصصناهم عليك في القرآن وأرسلنا رسلا لم نقصصهم عليك فيه وتركنا ذكرهم فيه لحكمة وتكلم الله موسى بالنبوة دون وساغ تكليما حقيقيا يليق به سبحانه تكريما لموسى إذا ربنا جل جلاله قد أرسل الرسل وأنزل الكتب وقد قص الله علينا من قص ولم يقصص علينا آخرين لحكمة يعلمها وربنا جل جلاله قد كلم موسى تكليماً تكريماً لموسى وربنا جل جلاله تكلم ويتكلم ويتكلم بكلام مسمو سبحانه وتعالى كلاماً يليق به سبحانه وتعالى ثم قال تعالى في صفه هؤلاء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 وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في قضائه اذا ربنا جل جلاله قد أرسل رسلا مبشرين يبشرون أهل الإيمان ومنذرين اي ينذرون أهل الكفر والعصيان لألا يكون للناس على الله حجة من أجل أن لا تكون حجة على أولئك الذين لم تبلغهم رسالات فالسعيد في هذه الدنيا من قام بأداء رسالات الله تعالى وتبليغه وكان حجة لله على عباده لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن كان اليهود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 كافية عن شهادة غيره هذه الآية ايها الاخوه آية عظيمة تبين لنا عظم الوحي الذي بين أيدينا وحي الكتاب ووحي السنة لكن الله يشهد بما أنزل إليك لا يضر من أعرض عن الوحي فربنا جل جلاله يشهد بعظم هذا الوحي ثم قال أنزله بعلمه اذا هذا الكتاب من علم الله تعالى أراد أن يطلع عباده على ما فيه والملائكة يشهدون أيضا الملائكة يشهدون بهذا العلم العظيم وكفى بالله شهيدا شهادة الله تعالى كافيا فعلي الإنسان أن يعمل لأداء مرضات الله تعالى ببث الوحي والعمل به إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا بنبوتك وصد الناس عن الاسلام قد بعدوا عن الحق بعدا شديدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا ان الذين كفروا بالله و برسله وظلموا انفسهم ببقائهم على الكفر لم يكن الله ليغفر لهم ما هم عليه من الكفر ولا ليرشدهم إلى طريق قن تنجيهم من عذاب الله وفي هذا التذكير والعياذ بالله بأضرار الذنوب والمعاصي والتذكير بأضرار القيام على المأصي أو الإسرار عليها أو البقاء عليها أو الاعتياد عليها ثم قال تعالى إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا إلا الطريق المؤدي إلى دخولهم جهنم ما فيها دائما وكان ذلك على الله هينا فهو لا يعجزه شيء ولذلك أيها الإخوة الإنسان إذا استمر المأصية فإن المأصية تجره إلى معصية أخرى حتى تجره إلى طريق جهنم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى فَآمِنُوا بِمَا جَاءَكُمْ بِ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 حكيما في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره نعم أيها الأخ الكريم تأمل هذه الآية الكريمه يا أيها الناس وأنه خطاب لجميع الناس قد جاءكم الرسول بالحق ما أرسل الله تعالى به نبيه هو حق وأرسله بالحق وعلى الإنسان أن يتعلم الحق ليدعو الخلق إلى الحق بالحق قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم وندرك من ذلك على أن جميع ما جاء نبيه مسوعة سلم هو لإصلاح دنيانا وأخرانا فهو من ربنا الذي ربنا فأمن يؤمن الإنسان بقلبه وبلسانه وبجواره فأمن خير لكم إذا قدم الإنسان الصالح فهو خير له وإن تكفر فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما فسبحان الله العليم الحكيم من فوائد الآيات إثبات النبوة والرسالة في شأن نوح وإبراهيم وغيرهما من ذرياتهما ممن ذكرهم الله وممن لم يذكر اخبارهم لحكمة يعلمها سبحانه إثبات صفة الكلام لله تعالى على وجه يليق بذاته وجلاله فقد كلم الله تعالى نبيه موسى